موسیقی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم منها هنا من الأرض الطيبة المباركة في فلسطين أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تعالى أيها الأحبة الأكارم في برنامجكم المتجدد فبهداه مقتده يقول الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس القيام بالقسط وتحقيق العدل من أعظم الميزات المنهجية في الدعوة الإصلاحية والطرائق التغييرية للأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام كل الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام قد دعوا إلى تحقيق العدالة والقيام بالقسط وإقامة هذا في أرض الواقع وفي دنيا الناس والله سبحانه وتعالى عز وجل خلق الدنيا بعدل وخلق الدنيا بقسط والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان أيها الإخوة الأكارم كان الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام يذكرون الناس بالعدل يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن سيرة نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ويونس ولوط وإسحاق وخمسة وعشرون نبيا من أنبياء الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فلاحظ يا عبد الله كيف أن الله عز وجل تكلم عن تحقيق القسط والعدل ثم قال عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده إذا أراد الداعية إلى الله عز وجل أن يقتدي بمنهج الأنبياء والرسل فعليه أن يحقق العدل ويقوم بالقسط وهكذا كان أيها الأحبة الأكارم شعيب عليه الصلاة والسلام خطيب الأنبياء كما يحدث الله عز وجل عنه وإلى مدنا أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من احنا نغيره وأمرهم شعيب عليه الصلاة والسلام فقال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين إذن أحبتي في الله القيام بالعدل والقيام بالقسط كان عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ونجد الله سبحانه وتعالى يتحدث عن قصة داود وسليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً بهذه الطريقة أيها الأحبة الأكارم كان الأنبياء والرسل يحكمون بالعدل ويحكمون بالقسط لكن ما معنى العدل وما معنى القسط هل العدل والقسط هو ما تقوم به الأهواء البشرية والنزعات الأرضية والحقائق التغريبية الوضعية البشرية أو أنها مما عند الله سبحانه وتعالى الله عز وجل بين ذلك فقال وأنحكم بينهم بما أنزل الله وقال الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وفي آية أخرى فأولئك هم الظارمون وفي آية أخرى فأولئك هم الفاسقون وقال الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فمن أراد العدل أيها الأحبة فثم شرع الله يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فإن العدل قامت به السماوات والأرض وأيما شيء أشرقت عليه شمس الرشالة فثم شرع الله عز وجل فإنه شرع العدالة لذلك يا أيها الأحبة الأكارم الله عز وجل أمرنا بمثل وقيم وحقائق ناصعة قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون العدل أيها الأحبة الأكارم ليست مجرد قيمة وليست مجرد جوهرة العدل عقيدة العدل أيها الأحبة الأكارم كان يقوم بها جميع النبيون يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء العدل به يحكم الأنبياء العدل إليه يرد الأنبياء الحقائق لا يحكمون بأهوائهم ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول فاحكم بينهم بالقسط ولا تتبع أهوائهم احذر أن تتبع أهواء احذر أن تبتعد عن دين الله سبحانه وتعالى فتحكم بما يريدون وتحكم بما يقولون ولذلك نجد أن أعداء الأنبياء والرسل كما قال الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا يظنون أن هذا هو العدل وما هو العدل نجد أنهم كذلك أحبة الأكارم يقتلون كما قال الله عز وجل ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم كانوا يقتلون من يقول نحن نريد العدالة نحن نريد العدل نحن نريد القسط نحن نريد بيان الحق والحكم بالحق لكن أولئك الطغى والفجرة لا يريدون هذا كانوا يقومون بقتل أولئك الذين يأمرون بالعدل وهكذا نجد أيها الأحبة أن أولئك الطغى وأنه هؤلاء المعربدين المستبدين الذين يعيشون على لعاعة من الدنيا وعلى حقارة من هذه الحياة الدنيا يقومون ضد كل من يأمر بالناس بالعدل ويظنون أن حكمهم هو الأصح ويظنون أن حكمهم هو الأحسن وكذبوا الله فإن حكم الله عز وجل هو الحق ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون إن العدالة أيها الأحبة لا يمكن أن نأخذها إلا من منهج الأنبياء والمرسلين عد إلى الروضة إن الغيث يهمي في روابها ويكسوها جمالا لا نأخذ العدالة من القيم الفرنسية ولا من الثورة الفرنسية لا نأخذ العدالة من حقوق الإنسان التي كتبها الإنسان الغربي الذي يقتل الناس ويظلم الناس باسم العدل واسم الديمقراطية وهو من أشد من كفر بالديمقراطية والعدل إن كان يؤمن بشيء اسمه العدالة إن العدالة الحقيقية أيها الأحبة الأكارم هو ما أراده الله سبحانه وتعالى لذلك الله عز وجل يريد من العبد المؤمن أن يقيم العدال ويؤدي شعائر الإسلام يقول الله سبحانه وتعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين أيها الأخ المبارك إن دعوتك لتحقيق العدالة لا ينبغي أن تصدك عن إقامة شريعة دينك وعن شعائر ربك يقول الله عز وجل قل أمر ربي بالقسط أي العدل وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد إذا أمرت الناس بالعدل فلا تنشغل كما يقال بحقوق الناس وحقوق الإنسان ثم تنسى حقوق الله عز وجل كم من إنسان يسعى للنظر في حقوق البشر وينسى حقوق رب البشر وهو الله سبحانه وتعالى الله عز وجل أمر الأنبياء والرسل فقال أدعو واستقم كما أمرت أدعو إلى هذا الدين واستقم كما أمرت وأمره الله عز وجل أن يعدل بينهم قال الله سبحانه وتعالى وأمرت لاعدل بينكم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل فقال وأمرت لاعدل بينكم قال الله سبحانه وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالقسط ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن هذا أيها الأحبة الأكارم يدعون حقيقة إلى أن نعيد الطرف مرة ومرتين وأن نكرر البصر كرة وكرتين للنظر إلى حقيقة العدل الذي ينبغي أن يسود هذا الكون وأن يسود أنجاء البشرية إن العدل أيها الأحبة الأكارم كما أن الأنبياء دعوا إليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إليه بل دعا إليه حتى في حالة الحرب وفي المعركة في الحديث الصحيح أيها الأحبة الأكارم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم أولئك الجيش من الجنود عليه الصلاة والسلام بشيء من العود عود من نخل فقام فطعن في بطن أحدهم وهو سواد بن غزية فقال أي يا رسول الله قد أوجعتني فكشف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن بطنه عليه الصلاة والسلام وقال استقد مني فقال قد عفوت عنك يا رسول الله وجاء عن صعابي آخر أنه أحب أن يلاثق جسده جسد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع كان يدعو إلى العدالة بكل حق وحقيقة ويتكلم عن ذلك حتى عن نفسه فيقول لفاطمة وهي ابنته لا أغني عنك من الله شيئا يا العباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وقال عليه الصلاة والسلام ذم من أولئك القوم الذين كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد بهذا أيها الأحبة الأكارم نعلم أن منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم أهل حكم وأهل عدل وأهل نبوة قرن الله عز وجل الحكم والنبوة لكي يكون حكمهم أيها الأحبة بما أمر الله فالله سبحانه وتعالى هو العدل الذي يحكم بين الناس بالعدل حتى في يوم القيامة وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون هكذا أيها الأحبة الأكارم يكون المرء بإذن الله عز وجل مستفيدا من منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كيف نحقق العدل في واقع يسود فيه الظلم في هذا الواقع الذي نعيشه الآن لعلنا نتحدث عن ذلك أيها الأحبة الأكارم بعد فاصل قصير تابعونا وكونوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى من جديد كنا نتحدث عن قضية مهمة كيف يمكن أن نتحدث عن العدالة والعدل في زمن يسود فيه فوضى الظلم هذا السؤال الملح الذي فعلا ينبغي علينا أن نفكر فيه تفكير حقيقيا. أول أمر من الأمور أن يكون للمرء خطاب العزة والاستعلاء الإيماني الاستعلاء الإيماني ليس معناه الكبر وإنما معناه يولي أن يكون المرء عزيزاً بدينه ومعتزداً بهذا الدين يشمخ برأسه به انظر يا أخي الكريم إلى ربعي بن عامر حينما دخل على ذلك الحاكم الملك على هرقل ملك الروم فكان بيده تلك السهام والنصال يخرقها أمام ذلك الرجل وأمامه حاشيته وجنده وهيلمانه وصولجته وصولجانه وجنوده فوقف ماثرا أمام ذلك الحاكم وقال إن الله عز وجل ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة هذا الخطاب أيها الأحبة لم يكن يخرج من ذلك العربي مطلقا قبل أن يبعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم فحينما جاء عليه الصلاة والسلام علمهم معنى العدالة وعلمهم معنى العزة وعلمهم معنى كيف يمكن للمرء أن يتكلم بهذا الدين بكل حق وبكل حكم مبين ثاني أمر أيها الأحبة الأكارم أن يعلم العبد والمرء أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثهم الله عز وجل لتحقيق العدل قال الله عز وجل بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فمرجعك أيها الأخ الكريم في دينك إلى ذلك الكتاب الذي يحكم والذي يفصل والذي يبين والذي جعله الله سبحانه وتعالى فيه تصريف جميع الآيات لذلك أيها الأحبة الأكارم هو المرجع هو المرجعية التي لدينا في مسألة الحكم بين الناس لا يمكن مطلقا أيها الأحبة الأكارم أن تزحزح عنه قيد أمنا وهذا أيها الأحبة من باب حفظ الأمانة لأن الله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤد الأمانات إلى أهلها ذكر بعض المفسرين رحمهم الله تعالى أن من أداء الأمانة إلى أنها أن يحفظ المرء أيها الأحبة الأكارم دينه ويعطيه إلى من هو أهل له وهو الله سبحانه وتعالى الذي شرع لنا الدين إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها أمانة الحكم وأمانة العدل ينبغي أن يقوم المرء بها ويصدح بها ويتكلم بكل وضوح وصراحة ثالثا أيها الأحبة الأكارم أن يعرف المرء حدود الدين قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها وقال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها كم من الحروب والمعارك التي تقوم أيها الأحبة الأكارم بين حدود البلدان من الحدود السياسية إذا اعتدى فلان على أرض آخر أو على شبر من أرض آخر تجد الحروب قد قامت وقد لعلعت الدنيا وقعقعت بصوت الحرب والسلاح لكنها أيها الأحبة الأكارم لا تقعقع ولا تصيح بصوت الحرب والسلاح إذا تعدي على حد من حدود الله أو على حكم من حدود الله وللأسف الشديد قد نجد أناسا ينتسبون إلى العلم والرجل منهم بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس كما أن المتكلم بالباطل شيطان الناطق إذا سلمت رئاسته وماكله ومشاربه فعلى الدنيا السلام لا يسأل في تحقيق العدل ولا يبين للناس همه نفسه وهمه عياله وهمه ماله وليس همه أن يقيم الحق وأن يقيم العدل أيها الأحبة الأكارم هذه من النقاط التي فعلا ينبغي علينا أن نعطيها حقها أن نبين حدود الله عز وجل للناس لأن الناس إذا علمت حدود الله وإذا علمت حكم الله عز وجل في المسألة آلت إلى العدل وعرفت أن العدل كله في شريعة الإسلام كذلك أيها الأحبة الأكارم لا بد أن يكون هناك أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض أهل عدالة رجال أيها الأحبة يقومون بالعدل كما قال الله عز وجل وممن خلقنا أمّة يهدون بالحق وبه كانوا يعدلون العدل بالحق أيها الأحبة الأكارم هو أن تعرف هذا الحق وتزن كل شيء بهذا الحق وتعدل كل شيء مع هذا الحق إذا حصل هنالك باطل فإنك تزهق هذا الباطل بهذا الحق الذي عرفته وانظروا أيها الأحبة حينما ذكر الله عز وجل قصة ذا الكفلي هذا الرجل أيها الأحبة قال جماعة من أهل العلم بأنه رجل صالح كما قال مجاهد ابن جبر المكي رحمه الله لكن الله عز وجل قرنه مع الأنبياء والرسل لأنه كان أيها الأحبة يقوم بالعدل وينصر الأنبياء والرسل وينصر من يأمر الناس بالعدل ويأمر الناس بالحق فقرنه الله عز وجل معهم وجعل ذا الكفل أيها الأحبة الأكارم قرين ذكر الأنبياء والمرسلين هذا مع أن هناك قول آخر لبعض المفسرين كما اختاره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بأن ذا الكثل كذلك هو نبي من الأنبياء لكنه أيها الأحبة في جميع الأحوال فيه نوع من الإشارة الواضحة إلى أن المرأة حينما يكون متكفلا في نشر العدالة والعدل في عالم يسود فيه الفوضى ويسود فيه الظلم أن الله سبحانه وتعالى يعلي ذكره ويذكره سبحانه وتعالى هكذا كان مؤمن آل فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن كاذبا فعليه كذب وإن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم أيها الأحبة الأكارم إن هذه المواقف سطرها الله عز وجل في كتابه الكريم لبيان حقيقة أولئك القوم الذين ناصروا الحق فإن من أوجه نصرة العدل وبيان حقيقة العدل أن تنصر أهل الحق أيًا كانوا من أي صنف كانوا إذا كانوا يستحقون ذلك الحق لأن الحق أيها الأحبة لا يمكن أن يقوم به إلا رجال من الناس باعوا أنفسهم والله اشترى والثمن الجنة من أهم القضايا كذلك أيها الأحبة التي أختم بها بيان عاقبة الظلم والله سبحانه وتعالى قد بين ذلك في أولئك القوم الذين ظنموا أنفسهم فحق عليهم قول الله عز وجل وعذاب الله قال الله عز وجل وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين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 إن الشرك لظلم عظيم كما جاء في آية أخرى أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أمة العدل وممن يقومون بالعدل وبه كانوا يعدلون ويقسطون ويحكمون وأن يجعلنا وإياكم أيها الأحبة الأكارم نقيم في دار العدل والعدالة دار الجنة إنه سبحانه وتعالى ولي قريب سميع الدعاء هذا وبالله التوفيق وصل اللهم وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لا تنسونا من دعوة صادقة في ظهر الغيب أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته